Yhteistyössä tehtyä Ai, uh, ن ن ن on yeah. as e un والمن <تبإحظ> دونو <librame> كل نحمل إيها من كل One <laughs> What yeah. Inna rabbi lahu raheem. No, mm -hmm. um uh... Mm-hmm. <coughs> What is... <laughs> I'll <laughs> What won't be? It <laughs> What? Wow. وَنَا دَا نُوحْءُ الرَّبِّ فَهُ فَقَالَ رَبِّ إِن مَأْنِي مِنْ أَهْلِي فَقَالَ رَبِّ in <laughs> Yeah. Zinni Aaudu Vika En Es إقل لي وترحمني لكم من الخاسرين موسيقى <تصفيق> دُودٌ أَمْ بِئْسَ لَنَا مِنَّا I u مِنَّا u mình شيخ ابو لعيني شيشا ماتت سرلم له من صورته